بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا انزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم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 وَأَلَّا لَّا تَعْنُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُم بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ وَإِنِّي لَعْدٌ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونَ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا فَاعْتَزِلُوا فَدَعَا رَبُّهُ أَنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ فأسرب عبادي ليلا إنكم متبعون وترك البحر رهوا إنهم جود مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين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 117. ولقد اخترناهم على علم على العالمين 118. من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون ان إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين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 إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهليوني في البطون كولي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم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 فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه من لسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون